الإفلام، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب.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 وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء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 ما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ألا إنهم, ألا إنهم هم السفهاء ولكن ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا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 يجعلون أصابعهم في أذانهم مِنَ فِي آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين.